الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في غلٍ من الغمام في غلٍ من الغمام والملائكة وقبيل الأم وإلى الله ترجع الأمور